عن كل صفات البي لا نحتمان وفيك اعجاز في اعجاز اللي يبغضك باعثر مسير النار واللي يحبكم فاز واللي يحب الله اعظم نسب وسلام يا منبع الاطياب اعظم نسب وسلام يا منبع الاطياب شخصك مكارم حاس شخصك مكا يلا من كل قلب حبك واجاك الليل من كل قلب حبك وجاك الليل لا ما الفرح ترتيله والله بك الضرر مدفون ليله الحزن ممنوع بك الفرح الله بك الضرر مدفون ليله الحزن, الحزن, الحزن ممنوع اجمل فرح الليله بسم الهادي اجمل بترا بترا و بترا و بترا و بترا كشميل عطر جنان جنان جنان انا بتراب الشمان عطر جنان روضه من رياض الله جنان الكون الكون الكان الله كان اللي لا انسى وبعد جننت هنيك يا لبا قرس ويا ما لا ما يا بن زيان النظر ما لا الشاعر عمار هليل الواسطي عم. ما لا اح ماذا يا النظر ما لا ريحه كوان الحب الضباب ما لا شكيات هالزمان الجرح ما لا شكياي الهزمان الجرح ما ملاح جرحي جرح ونار شلون وقع من النبي